اليوم يخبره كان حي و يحق القول على الكافرين الا يوم اننا خلقناهم من ما نسائدينا ان عامهم فهم لملكون ودلناهم كائن من رزق ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم قَوْلٌ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ لَيْحِقُ الْخَلْقَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ أَيُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ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 فَيَكُونُ فَشُدَّ حَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وإن